فهذه أربعة مباحث او أربعة موضوعات من أنواع علوم الحديث اولها من لم يروي إلا حديثا واحدا وثانيا من لم يروي إلا عن واحد و... والثالث من اسند عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم والرابع من نعت بنعوت متعددة هذه أربعة مباحث أو أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث أما الأول فهو من لم يروي إلا حديثا واحدا فالمراد به المقل من الرواية إلى أقل عدد وهو الواحد يعني لم يروي إلا حديثا واحدا ما عرف عنه في رواية الحديث إلا رواية حديث واحد فقط هذا هو هذا, هو هذا النوع وفائدته أو فائدة معرفته هي معرفة إقلاله وأنه مقل من الرواية وأنه ما جاء عنه إلا هذا الحديث المعين وهو الحديث الواحد الذي جاءت روايته عنه لم يأتي عنه رواية شيء من الحديث إلا رواية حديث واحد ومن أمثلة ذلك من أمثلة ذلك في الصحابة أبي بن عمارة فإنه روى حديثا واحدا في الخف يعني في المسح على الخفين. ومثل آب اللحم الغفاري فإنه لم يروي إلا حديثا واحدا في الاستسقاء وأما من غير الصحابة فيسحاق بن يزيد إسحاق بن إسحاق بن يزيد رواه عن عون بن عبد الله بن مسعود حديثا واحدا في عدد التسبيح في الركوع والسجود في عدد التسبيح في الركوع والسجود ف وممن اعتنى وقد ألف في هذا البخاري تاليفا خاصا في من له حديث واحد من الصحابه او من لم يرو الا حديثا واحدا من الصحابه الف فيه البخاري مؤلفا وممن اعتنى بهذا النوع وهو التنصيص على من ليس له الا حديث واحد ممن الف في رجال أصحاب الكتب الستة الخضرجي صاحب الخلافة خلاصه تهذيب تهذيب الكمال فإنه اعتنى بالتنصيص على هذا النوع إذا كان الشخص ليس له إلا حديث واحد سواء عند أصحاب الكتب او يعني عند واحد منهما يقول له في الكتب فرد حديث او له عند النساء حديث او له عند أبي داود حديث او له عند ابن ماجه فرد حديث فالإنسان إذا قرأ في هذا الكتاب الذي هو كتاب خلاصة تلهيب تهذيب الكمال لا يتاد يمر بصفحة إلا ويجد فيها كلمة له فرد حديث له عندهم فرد حديث او له عند فلان فرد حديث يعني معناه أنه مقل من الرواية فهو نص على ذلك فهذا الكتاب الوقوف على من كان مقلا من الرواية ليس له إلا حديث واحد من مضانه الرجوع إلى هذا الكتاب الذي هو خلاصه تهذيب الكمال. لأن تهذيب الكمال لأن كتاب الكمال للمقدسي عبد الغني المقدسي المتوفى سنة 600 هذبه المزي بكتاب اسمه تهذيب الكمال وهو اكمل من الكمال هو ان كان اسمه تهذيب الكمال الا انه اكمل منه اوسع منه وهو الموجود بخلاف الكمال فانه غير موجود بكامله وكتاب تهذيب الكمال مصور في ثلاثة مجلدات كبار ويباع وهو نسخ مصورة وطبع أخيرا بمجلدات كثيرة هذا كتاب المزي تهذيب الكمال تهذيب الكمال اعتنا به الذهبي وابن حجر فابن حجر اختصره وزاد عليه بكتاب سماه تهذيب التهذيب تهذيب التهذيب مطبوع في 12 مجلد واعتنا به وابن حجر ايضا لخص او اتى بملخص لكتابه تهذيب التهذيب بكتاب سماه تقريب التهذيب في كتاب سماه تقريب التهذيب ترجم في سطر او في سطرين او ثلاثة واذا كثرت صارت اربعة ال واعتنى به ايضا اللي هو تذهيب الكمال الذهبي في كتاب سماه تذهيب التهذيب تذهيب تذهيب تهذيب الكمال ثم جاء الخزرجي فاختصر التذهيب بكتاب سماه خلاصه تذهيب تهذيب الكمال خلاصة التذهيب تهذيب الكمال وصاحب الخلاصه عنده عنايه بجوانب معينه منها انه اذا ذكر الصحابي يذكر عدد ما له من الكتب من الاحاديث عند اصحاب الكتب السته ويذكر ما اتفق عليه البخاري ومسلم من هذه الاحاديث ومن فرد به البخاري ومن فرد به مسلم هذه من ميزات هذا الكتاب اللي هو الخلاصه ومن ميزاته انه يعنى كما أشرت بالتنصيص على من له حديث واحد سواء في الكتب كلها أو إذا كان يعني تفرده في كتاب واحد في حديث واحد يكون في كتاب, كتاب واحد فإنه يقول له عند النساء فرض حديث له عند أبي داود فرض حديث له في البخاري فرض حديث وإذا كان ليس له إلا حديث واحد في الكتب يعني مجتمعة قال ليس له إلا عندهم إلا حديث واحد ليس له عندهم إلا حديث واحد فهذا من مميزات هذا الكتاب وهو يشتمل على الأمثلة الكثيرة لهذا النوع الذي نحن فيه وهو من ليس له إلا حديث واحد من ليس له إلا حديث واحد ثم إن هذا النوع الذي هو من لم يروي إلا حديثا واحدا يشبه النوع الذي مبغوه الوحدان، والوحدان هو من لم يروي عنه إلا واحد، من لم يروي عنه إلا واحد، يعني من ليس له إلا راو واحد، هذا هو الوحدان الذي مر ذكره، والذي معنا من لم يروي إلا حديثا واحدا، قال وبينهما فرق، وذلك أن من لم يروي إلا عن واحد. قد يكون روى عنه أحاديث ويختلف عن من لم يروي إلا حديثا واحدة لأن هذا روا روا يعني عن آ آ آ آ لم يروي إلا عن واحد ولكن روى ولكنه روى عنه أحاديث متعددة ولكنه روى عنه أحاديث متعددة من لم يروي إلا عن واحد وقد يكون وقد يكون راوي عنده أكثر من حديث ولم يروي عنه إلا شخص واحد مثل الاوزاعي له أحاديث كثيرة ومن رواته من لم, من لم يروي إلا عنه فذلك الذي روي عنه عنده أحاديث كثيرة لكن بعض رواته لم يروي الا عنه بعض لم يروي إلا عنه فهناك افتراق بين الوحدان وبين من لم يروي الا حديثا واحدا قال فهو شبيه ب يعني بذلك الذي مضى وهو وهو الوحدان لكن هناك ما يت ما فيه وهو ما اشرت اليه ومن امثله ذلك من أمثلة ذلك هو ما يعني المثال الذي مضى أو الأمثل الذي مضت في الصحابة ومن بعدهم أما النوع الثاني من الأنواع الأربعة وهو من لم يروي إلا عن واحد من لم يروي إلا عن واحد وهذا شبيه هذا عكس للوحدان الذي مر ضده لأن الوحدان من لم يرو إلا عن واحد من لم يرو إلا عن ش... من لم يرو عنه إلا واحد من لم يرو عنه إلا واحد هذا هو الوحدان وهنا عكسه من لم يرو إلا عن واحد هنا عكسه من لم يرو إلا عن شخص واحد معناه ما له رواية إلا عن شخ. عكس الوحدان الذي مر ذكره هو من لم يروي عنه إلا واحد من لم يروي عنه إلا واحد هنا من لم يروي إلا عن واحد لأن مثل سعيد المسيم مر أنه روى عن أبيه ولم يروي عن أبيه إلا هو لكن سعيد المسيم روى عن امم روى عن خلق كثير سعيد المسيم هو من, من, من, من, من مشهورين في التابعين وقد روى عن خلق كثير من الصحابة وغير الصحابة لكن أبوه لم يروي عنه إلا ابنه سعيد لم يروي عنه إلا ابنه سعيد هذا عكسه لم يروي إلا عن واحد لكن ذلك الواحد يكون روى عنه خلق كثير مثل الأوجاع روى عنه خلق كثير وروى عن خلق كثير لكن من الرواة عنه من لم تعرف له رواية إلا عنه من الرواة من عنه من لم تعرف له رواية إلا عنه إذن هو عكسك الذي تقدمه الوحدان ضده عكسه ذاك من لم يروي عنه الا واحد ولو كان ذلك الذي روى عنه روى عن خلق كثير وهذا لم يروى عنه إلا واحد ولو كان ذلك المروي عنه روى عنه خلق كثير وهذا مثل الاوزاعي مثل الاوزاعي روى عنه عبد الحميد ابن حبيب بن ابي العشرين روى عن الاوزاعي ولم يروي الا عنه هو كاتبه ولم يروي الا عنه والاوزاعي روى عنه خلق كثير لكن هذا الذي هو ابن ابي العشرين لم يروي الا عن الاوزاعي وهذا مثال في اتباع التابعين مثال في أتباع التابعين لان الاوزاعي لأن لان هذا الذي روى هو من أتباع التابعين الذي هو ابن أبي العشرين ومثل ومنه في الصحابة الذي روى عن الصحابة أو بر... لم يروي إلا عن واحد لم يروي إلا عن واحد من الصحابة عاصم ابن ضمره السلولي البصء الكوفي لم يروي إلا عن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب روى عنه خلق كثير وهذا الشخص ما روى إلا عن علي بن أبي طالب ومثله أيضا عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور لم يروي إلا عن ابن عباس ولم يروي عنه إلا بن عباس إلا بن زهري قال السيوطي وهو فرد فيهما يعني أنه مثال لمن لم يروي عنه إلا واحد ولمن لم يروي إلا عن واحد فعبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور انفرد لم يروي إلا عن ابن عباس ولم يروي عنه إلا الزهري ولم يروي عنه إلا الزهري فإذن يقال عنه أو أنه مثال لمن لم يروي عن إلا عن واحد ولم يروي عنه إلا واحد وهذا هو الذي ذكره السيوطي لكن جاء عن المزدي أن ابن أبي ثور هذا روى عن صفيه بنت شيبة وروى عنه محمد ابن جعفر بن الزبير وعلى هذا. لا يكون من هذا القبيل الذي ذكره المصنف وهم لم يروي إلا عن واحد من لم يروي إلا عن واحد على قول المزي وعلى ما جاء عن المزي ليس لا يصلح مثالا لأنه لأنه جاء أنه روى عن عنه شخص آخر, أنه روى عنه روى عن شخص آخر وهي صفية من شيبة فكما روى عن ابن عباس ايضا روى عن صفية من شيبة فلا يصلح عليه, عليه ان يقال لم يروي الا عن واحد لانه روى عن اثنين، لكن السيوطي مشى على ما قاله الخطيب من انه لم يروي الا عن ابن عباس ولم يروي عنه الا الزهري فقال عنه إنه فرد فيهما إنه فرد فيهما يعني في روايته عن غيره وكون غيره روى عنه وكون غيره رواعا هذا هو الثاني الموضوع الثالث أو المبحث الثالث هو الذين ماتوا في حياته عليه الصلاة والسلام من الصحابة والعناية بمعرفتهم لها أهمية وذلك أنه يعرف عن بهالإرسال فالتابعي الذي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى أنه لم يدرك من مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا روى عنهم راون لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام فتكون روايته مرسلة تكون روايته مرسلة لأن من لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم من باب اولى أن لا يدرك من كان مات قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مثل خديجة فإنها ماتت بمكه قبل الهجرة بعده سنوات ومثل جعفر ابن أبي طالب فإنه مات في غزوة مؤتة وهو أحد الأمر الذين قتلوا في تلك الغزوة والذين اخبر عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ما حصل من استشهادهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وآل الأمر إلى أن أخذها خالد بن الوليد فانتصر المسلمون ومثل حمزة بن عبد المطلب قتل يوم احد رضي الله عنه فهؤلاء ممن مات في حياته صلى الله عليه وسلم ومثل سعد بن معاذ سيد الأوس فانه توفي على إفري الجرح الذي أصابه في عمل خندق فمعرفة هؤلاء اللي هم الصحابة الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم فائدتها معرفة المرسل او لقوف على المرسل وان رواية من روى عنهم ممن لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم روايته عنهم مرسلة ليست من قبيل المتصل اما الرابع من المباحثة هم النعت بنعوت متعددة نعت بنعوت متعددة بان يأتي اسمه على صيغ مختلفة وفائدة معرفة ذلك وهو فن عويص يعني ان في صعوبة ولذلك أن هذا الذي هذه الألفاظ التي تأتي بألفاظ مختلفة مع أن المراد بها شخص واحد هذا الوصول إليه صعب وهو عويص ولهذا كان معرفته يعني إنه من قبيل ما هو نفيس لأنه يدرك به التدليس وهذا المراكمة تدليس الشيوخ وليس تدليس الاسناد لأن تدليس تدليسان تدليس إثناد وهي وأن يروي عن شيخه ما لم يسمع منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قاله والثاني تدليس الشيوخ وهو أن يذكر شيخه بشيء لا يعرف به ولم يشتهر به ولم يشتهر به بأن يذكر لا يذكر اسمه وينسبه إلى جده أو يذكر كنية له كنية ثم ينسبه إلى أبيه أو يأتي باسم أبيه يعني يضيفه إلى جده أو يضيفه إلى بلده كنية ويضيفه إلى بلده وهذا مثل محمد بن سعيد المصلوب قيل انه قلب اسمه واتي به على خمسين وجهة فيقال محمد بن سعيد فيقال محمد بن قيس ويقال ابو عبد الرحمن الشامي ابو عبد الرحمن الأردني ويأتي على صيغ مختلفة والذين والذين وهو معروف دواغ الحديث وقد صلب وقيل له المصلوب لأنه صلب في الزندقة بسبب الزندقة والذي صلبه قيل أنه أبو جعفر المنصور والذين رووا عنه دلسوا اسمه فاتوا به على أوجه كثيرة ومن الذين رووا عنه وذكروا اسمه مدلسا لم يبرزوه حتى يعرف مروان بن معاوية الذي سبق ان مر بن اسمه في سنن النساء وذكر الحافظ بن حجر أنه قال أنه عرف بتجلس الشيوخ أنه عرف بتجلس الشيوخ فكان يروي عن محمد بن سعيد المصلوب هذا ويدلس اسمه على عدة أوجه يدلس اسمه على عدة اوجه ذكرها الحافظ في ترجمته في تذيب التهذيب في محمد بن سعيد المصلوب وان مروان بن معاوية دلت اسمه واتابه على كذا وعلى كذا وعلى كذا وقال وقال عن مروان بن معاوية في التقريب انه يدلس الشيوخ انه يدلس الشيوخ ومن من عرف بتدريس الشيوخ أيضا الخطيب البغدادي الخطيب البغدادي إنه كان يذكر شيوخه الشيخ الواحد على أوجه مختلفة ويصعب الوقوف عليه ومعرفته يعني مثل هذا النوع الوقوف, عليها الوقوف على معرفة ذلك فيها صعوبة ولهذا قال إنه عويس يعني قال السيوط إنه عويس ولكن معرفته لأنه يكون نفيسا لأنه يعرف به تدريس الشيوخ فإذا كان الشخص الذي دلس به عرف عرفت حاله وأنه سير وأنه ذلك الذي لا يروى عنه يعرف شخصه وحاله فيجتنب بخلاف ما إذا كان مجهولا يعني لم يتوصل الى معرفته فإنه يذكر بعض كثيرا من من المشغلين بالرجال يقول لا اعرفه او لم يقف له على ترجمه مع انه له ترجمه ولكنه ذكر بغير ما يشتهر به ذكر بغير ما يشتهر به فمعرفة هذا النوع الذي هم من نعت بنعوت متعدده من الأنواع المهمة في علم مصطلح الحديث وذلك أنه يؤمن به أو يعرف به التدليس أي تدليس الشيوخ أي تدليس الشيوخ فهذه أنواع من أربعة من أنواع علوم الحديث هي من لم يروي إلا حديثا واحدا ومن ومن لم يروي إلا عن واحد وهو عكس من لم, من لم عنه إلا واحد ومن أسني عنه من الصحابة الذين ماتوا في حياته ومن نعتى بنعوت متعددة